وما أدرى كما يوم الفصل وإلوي يوم إذ للمكذب ألم نهلك الأولي ثم نتبعه الآخر كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهيد فاجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويلوين 111. يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا 113. أحياء وأمواتا وجعلنا في رواسي شامخات وأسقيناكم ماء أنفراتا ويلو يوم إذ للكذبين اطرقوا إلى ما كنت به تكذبون اطرقوا إلى ظل في ثلاث شعاب لا ظليل ولا يغني من اللهب.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 تقين في ظلال وعور وفواكه مما يشتود قلوا وأشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إن كذالك نجزي المحسنين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 كذب إذ فَبِأي حديث بعده يؤمنون؟